عباده الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع الرسول فان فوليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا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 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم